ما قطعت من لينة او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجدتم فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ قَيْلٍ وَلَا رَكْبٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ما آتى الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول ولد القربى ولد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دونه بين الاغنياء منكم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 يابتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ قَرِيبًا ذُقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ فَٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ فَكَانَ عَٰقِبَتُهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خٰلِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلظَّٰلِمِينَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ